وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله مَا في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقنون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم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 مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ وَإِذَا مَسَّنَنَّا سُضْرَضَ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الذياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك أوسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير، ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مسفرًا لا ظلوا من بعده يكفرون.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 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْثَرُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا ابْتِلَاءٌ